انظروا حولي أيام الصيف فأرى الأصدقاء إنه الصيف أحلى صيف شمس دفء وهنا ترى ماذا سنفعل اليوم ماذا يا أصدقاء أه نمشي أم نسبح في البحر أين هو اللقاء الصيف إنه أحل الفصول أحل الفصول احتفلوا به يا أطفال بأحل الفصول إنه الصيف إنه أحل الفصول أحل الفصول احتفلوا به يا أطفال بأحل الفصول بأحل الفصول سوف نلعب ونغني نمرح طول النهار سنمضي وقتا رائعا في الصيف يا صغار إنه الصيف إنه أحلى الفصول أحلى الفصول احتفلوا به يا أطفال بأحلى الفصول الصيف إنه أحلى الفصول أحلى الفصول احتفلوا به يا أطفال بأحلى الفصول بأحلى الفصول.